بسم الله الرحمن الرحيم الف لام صاد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرو أنفسهم خسرو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشا لَمَّا تَشْكُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَ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 قال فبما أقويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل جهنم ما منكم أجمعين وَيَا أَدَمُ سَكُنَ الْتَوْزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَيْءٌ مَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَيْءٌ مَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَتِهِمَا وَقَالَ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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 جاء ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقديله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 قل أمر رب بالقسط وأقيموا شوهم عبده كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليه مضللة إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله وَ ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم قذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها قاندون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارت فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وَسَعَاءً هُلَاءَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ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 لقد جاءت الرسل ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون.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 عليكم لَمْ يدخلوها وهم يقمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفية إنه لا يحب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 وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقَلت سحابة فقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به, فأخرجنا به من كل الثمرات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 وإلى عاد أخاه مهدا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفعوا من قومه إننا لنراك في سفاهة إننا لنراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكافرين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 من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب أليم واذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوءكم في الأرض وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فاذكروه ألا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه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 فعقر الناس وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَلُوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء الأنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوه من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوه من قريتكم إنهم أناس فأنجيناه وأهله إلا امرأة ته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 لَكُم خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وإنك نقيفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقيفة وقيفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال المرء الذين استكبروا من قومه لنخرج جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أو كنا كاره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 أخذنا أهلها بالبأس والضرال إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن وليبون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين قالوا أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخنفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أمّ إن القوم الصّبّعوني وكادوا يقتلونني فلا تُشْمِتْ بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا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 ويضع عنهم إصرهم والأذلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، والتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إن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 وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِضُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَلَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإيه أتيم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق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 بقوته وذكر ما فيه وذكر ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ثرنيتهم.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 وَأَتَلُوَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تتركه يلهث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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرَّأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء خَلَقَ خلق الله من شيء وأن عسان يكون قد قتر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يُضل لله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمه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 فَلَمَّا أَسْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعد بالله إنه سميع عليم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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكُرْ وَبْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إنِ الذيينَ عدَ ربِّكَ لا يسَكبرِونَ عَنْ ععبادَةِ وَسَبِّبحونها وَسَبّحونَهُ وَلَهُ يسجددُون